بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والناشعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا, والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا،, فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، فالمدبرات أمرا، يوما ترجو فر يوم ترجف الراضفة تتبعها الراضفة تتبعها الراضفة قلوبي يوم إذوا وادفة قلوبي أبصار ما خاشعة يقولون إن لمردود في الحفرة يقولون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإن هي ذي ذرة واحدة فإذا هم, بالساهرة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى, هل أتاك حديث موسى؟ اذناده ناداه بالواد طوى ربه بالواد المقدس طوى اذهب إذ الى فرعون انه طغى إلى فرعون إن هُوَ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَاءَ أَنْتَ زَكَا فَقُلْ هَلْ لَكَ أَنْتَ رَبِّكَ, فتخشى وأهديك إلى ربك فأراه الآية الكبرى، فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فحشر قال أنا ربكم الأعلى. فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يخشى إِنَّ فِي لعبرة يخشى أأنتم خلقا لَعِبْرَةً السماء قَلْقًا أَمِ خلقا اهل السماء بناها, بناها رفعتا كها فسواها, رفع فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها وأطفش ليلها وأخرج جحها والأرض بعد ذلك دحها أخرج منها ماها ومرعها أخرج منها والجبال أرساها متاعا, متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء الطامة الكبرى يوم يتذكر, يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبردت الجحيم لمن يرى وبردة الجحيم لمن يرى فأما من طغى فأما من طغى، وآتى ر الحياة الدنيا، وآتى الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى مَنْ عن الهوى فَإِنَّ الجنة هِيَ المأوى فإن الجنة متى هي المؤة؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساه؟ عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من إلى ربك منتهاها. إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذو ما يخشها.